وهل يجب الابتماع إلى أجلطة الأسلام التي تخطع على الزهاد في فلسطين ألما لأن هذه الأسلام من غير دفم بل أبياب شعرية من طرف الرجال الأسلام أنتي في يقوم بها يعني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه كانت اه اه كان اه اه مدرق مجموعة اه لا سيجبسني وراء يا ارى الثغار ب بنا الله عز وجل كلمه توكله من الاحاديث التي فيها مثل الجهاد ومثل ما يدنى على المسلمون يغني ويكفي عن الثغار بنسخ هذه الاناشيد الجديده التي حدثت في هذا الجنا والتي حكم بها الناس هذا